انكم لفي خلق جديد افترى على الله كذبا ان به جنن دل الذين لا يؤمنون بالاخره في العذاب والضلال البعيد افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض إن شَأنَخْسِف بهِهِمُ الْ الأأَرضَ أَوْ نُنسْقِط عَلَيْهِ كِسَفًَا مِن السَّم إ فِي ذَِكَ ل آيَةَ لِكُلِّعَبدٍ.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 يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وقدور اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَّلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَآتِهِ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 ذَل هُوَ اللهُ العَزِيزُ الحَكِيمُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ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 إِلَّا قَالُوا مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ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 لهم فاولائك لهم جزاء الض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 الكُتُبَ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مَعْشَارَ مَن آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ قُلْ إِنَّمَا أَنَا